ورحمة الله وبركاته محمد للناربي ورسوله صلوبه. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه السلام والتسديم والذكريه أما بعد لأدل فئيه أبوكنا أيها الأخوة جواز الجمعي الباب الخامس جواز الجمعي جو جواز الجمعي جواز قال الإمام المسلم رحمه الله تعالى ما تسد يحيا ابن يحيا وهو التبوذي النيس هو أبو زفري فلقرأت على مال الأب الزبايد السعيد من الزبايد ابن عباس رضي بعضنا أبو العباس حمر أمتي وترجمه قرآن قال صلى الله رسول الله صلى الله عليه وسلم والبخرة والعصرة جميعا والنظر لدى جميعا في غير خوف ولا سفر قال حدث لأخبر بن يونس وعودوا بسم الله جميعا عن زباية قال ابن يونس حدثنا زباية وزير بن عاوح الحدث لأم الزبيت عن سعيد بن جبيت عن ابن عباس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والمغرب والعنشاء صلى الظهر والعصر جميعاً للمدينة في غير خوف ولا سباة قال أبو الزباية فسألت سعي من تأمين أو الزباية ومحمد المسلم فتدرس المكي يقول سألت سعي لما فعل ذلك فقال سألت ابن عباتي كما سألتني فقال أراد أن لا يحرج أحدا من أمته معناه جواب الجمع في الحضر للحاجة الطارئ والشيء الضروري الذي لابد منه ولكن مع ذلك يصل الصلاة تامة ليست من اعتصار إنما اقتصر الصلاة إذا كان المرء ساترا فإذا وجد خوف وأنت في حضر لك أن تجمع وجد مطر وأنت في حضر لك أن تجمع وجد بلغ سبيل لا تستطيع أداء إلى المسجد لك تصلي في البيت ولك تجمع هناك حاجة ملحفة أنت مشهول إذا لم تجمع تفوتك لكن بشرق أن يكون هذا الجمع عادة لا يكون تيدلاً وعادة إنما أحياناً ونادراً إذا احتاج الإنسان إليه يجمع في الحضار الأصل أن الجرع يكون في السفري لكن يجوز في الحضار للحاجة الملجئة والملحة من أجل هذا عقد هذا البلاد عقد هذا البلاد قالوا حددني يعيب المحبي قال حددنا خالب يعني ابن الحافر قال حددنا قور راتو قال حددنا ابو الزباين ماذا عبدون ابو الزباين ؟ في المجلس همه قال سعيد ابن الزباين كذلك قال ابن عباس وابو العباس عبدالله ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع من في سفرة دين سفرها في رسول الك بين الظهر والعصر والله ظهري هل يجمع بين العصر والظهري بالاجماع قلنا هل يجمع بين الشروق والزوال بالاجماع لا الفترة بين الأشياء والفجر بعيدة بعيدة ليس فيها مشطة خلق صد الصلاة وقتها كذلك الفترة ما بين الفجر والفجر بعيدة لا عليك أن صنعي الفجر في وقت إنها الفترات المتقاربة بين الظهر والعصر المغرب والعساء الفترات المتقاربة فمن هنا جاء الأشريح بالجمع في السفر ورقصة عارضة فما قلنا يعني لو أين المساء نازل بالفند وهو في السفر فالصحيح لحقه مدام أنه نازل مستقر في العرفة لنصد الصلاة وقته لكن يقصر أما إذا جد من السيئ تواصل السيئ وولاك فبأس أن يجمع جامع تأخير أو جامع تأخير فهنا يكون في حقه رخصة رخصة إيه؟ عارض الحاجة تنفي الحضر الأمر تبه إنما يصار إلى الجامع الحضر للحاجة للحاجة نعم من حسبه أمر أو ضغط عليه أمر وهو في الحضر واحتاج الجمع فليجمع ولذلك ابن عباس قال مبينا هذا الفعل من النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يحرج أحدا منه يعني ربع الحاضر والحاضر وما جاء عنكم الدين من حاضر وفي بعض الفضائل يا حبيب ان غير خائفين ولا سفرين ولا مرضين معنى وفي بعضها ولا صقم ولا مرض قال ابن ابي حبيب العارضين قال الله حدثنا قان يعني ابن الحارب قال الله حدثنا قره قال الله حدثنا, حدثنا سعيد ابن جبير قال الله حدثنا ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جامع بين أسفران في السفر رقما سافرنا في الغز جوات متى كانت رسول التبوك؟ السنة التساعة من النبي معنا؟ فجمع بين وفكت النبي عشرين يومها يخسر الصلاة وإذا احتاج إلى الجمع جمعه فجمعه إلى المغل والعصر والمغرب والعيشاء هل سعيد من سعيده؟ من الجميل الذي قد له حجانه هم وعدوانه فقمت لابن عباس ما حمده على ذلك؟ من باب التفطر السؤال هل أراد أن أم يجح ليك قال حدثنا احمد الله كم خليل الضراب الان؟ واحد 20 سنه صحابه صحابه صحابه قال حدثنا احمد بن عبد الله الليوني قال حدثنا الزهيري قال حدثنا ابو الزبير عن ابي الطيف عامر رحمه الله عمرو بن واثبه عن معاذ وصاحب الجليل رضى فأرخلتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوان تكون كأمنعه الصحب أو صرفه أمنعه الصحب أمنعه الصحب السبب المعجب ها؟ عجبية ماذا؟ كمان؟ الله أعلم ما يبعلكم تأنيف المعلومة تأنيف المعلومة لأنه ليس جميعاً أنا أقوله. فكان يوصول الغذر العصر العصر بعد أن الأصل في أسماء البلزان من ممنع للصر فعنا الأصل في أسماء البلزان بردو أنها ممنع من للصر إلا بعض المواضع كمينة مثلاً ميناً بكل ميناً ذلك فكان يتقعد في أسماء ابن الحدان لما بنام صرف إقلامه جاء مسموعاً مستثناه السمع فكان يسول الصبر والعصر جميعاً والمغرب والإنشاء جميعاً قال حدثنا ياهي بن الحبيب قال حدثنا خالق يعني ابن الحبيب قال حدثنا قلات ابن خالق قال حدثنا ابن سبيب قال حدثنا عامل مواثلة أو الطفيل قال حدثنا معالف نجابا دين قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بغزوة تابوك بين طور والعصري وبين النظر والأشائي قال وكنت معه ما على ذلك قال فقال أراد أن لا يحرج أمتهم أمته من أي الأنواع أمتهم امم الاجابه ليس الامه في الدعوه اراضي ما هي امه والمقصود هنا اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام هم جمهور الذين استجابوا لله وللرسول صلى الله عليه وسلم وكبروا مع عقبه الإسلام عشان لو اهل قبلته الذين علو النبي عليه الصلاه والسلام بقوله من استقبل قبلته وعكل نبي حاتم الطائي وصلى صلاة ربنا وهو مسلم وضح برده فحدثنا ابو هريره وابو قريم بن حنبل عن الهندري قال حدثنا ابو معاويه من وقت عبد الله بن عبد الله بن الغزالي الضبي ما تعدون به الآن بسمنا سعيد الأشاب واللغ لأبي كريب قال حدثنا وفيعه وكام بن الجرح من مليك الرؤاسي أبو سفيان كلاهم عن أعوش عن حبيبنا بكار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس القارب جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين خرر ولا المغرب والأشاب بالمدينة في غير خوفين ولا مطر إذن في رواية غير خوف ولا مرض ولا سفر ولا مطر وفي حديث وكي قال قطل ابن عباس لما فعل ذلك قال كي لا يحرج أمكه وفي حديث أبي معاوية قل ابن عباس ما أرد إلى ذلك قال أراد ألا و... و... أن لا يُحْرِجَ في أسئلة كبيرة فأنا في أوراق نجيب عليكم أشهر باسم شاء الله قالوا حدثنا عن باكل بن أبي شيبة قالوا حدثنا سفيان من عيينة أبو محمد عن عمر بن أبن الديناء العلو عن جابر بن زيد أبو الشعفاء عن ابن عباسم قال صديكم عن النبي عليه الصلاة والسلامة ثمانيا جميعا معنى ايه وسبعا جميعا معنى ايه ها نغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين بأذان واحد وإيه إقامتين قبل أبطال الفصل لو نوى الجامعة وفصل بين الصدر بشيء من الزمن والوقت لا حرج فيها الأولى أن يتبع هذه تلك هذا هو هذا وقع من النبي عليه الصلاة لكن لو اعترضه عارض وهو نوى الجامعة فصل الظهر وسلم جاء أولئك قال فقام الفصل ثم أقام الصلاة وصل الصلاة من يريد ضماء إلى الصلاة الأولى طيب صل الصلاة الأولى وسلم وجلس جاءه في خاطره أمر الجمع شأت نية الجمع يركح بعد شيء ما سيكون دائما ولا مال عيام نعلمها لا مال عيام ليه؟ كنوا أنا داخل في وما جعل عليكم تكون الحق من لتأبيكم إلى راه الله عليه السلام قال قلت يا أبا الشعفاء جابر ابن زين واب الشعفاء أقول له أخضر القرى وعدل العصر يعني ما عند بعض الفقهاء من الحنفية كالجمع السوري الجمع السوري يعني يقولون ينظر حتى آخر وقت الضغط وسيبكل عليه وقت العصر فيكل صلى الله عليه وقتها وصل العصر في أورا ابتها وفي السورة لهذا جمع هذا لسه جمع وهذا شرق جدا على جمع وفي حرب كيف يكون هذا الأمر والمراد من كان يصلى الله عليه وسلم وفي عباس يقول أراد أن لا يحرجها أمتك كيف هذا غير مناسي غير لا كان أصحاب جمع سوري قولهم ليس راجحا فلو قولهم راجحا انظر الى ابي الشعباء قل اضل اخر الظهرة وعجل واخر المغرب وعجل العشاء قل وانا اضل باك لكن الراجح خلاف ما جاء في هذه الرواية سواء عن جابل بن زيل ابي الشعباء او ابن عباس الجمهور على ملع الجمعة السورية الواحدة شيء الثاني على فهم هذا الحديث بغير ما في هذه اللواية أنه صلى الله عليه وسلم إنما جمع جمعه سورية وفي ليس بجمعه هذا معنى كلمة جمعه سوري إنما في أخر وقت الله في أول وقت العصر ولدى سيأتي معنا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا ارتحل قبل الزوال أخر صلاة الظر حتى يصلين العصر إذا ارتحل وقت العصر وإذا ارتحل بعد الزوال صلى الظر وضمه قبل أن يدخل وقت العصر قال وحدثني أبو ربي أزهراني قال حدث الأحمد عن الزبيد بن الخريد عن عبد الله بن شقير قال خطفان ابن عباس يوما بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم سبحان الله خطفان ابن عباس يوما بعد العصر حتى الشمس وبدت النجوم فجعل الناس يقولون الصلاة الصلاة قال فجاء رجل بريتمين لا يفطر ولا ينتني الصلاة الصلاة قال ابن عباس أتعلمني السنة لا أمة لك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين طور والعصرين والمغرب ولا الشام قال عبد الله بن شقيق يعني اراد منامس ان نجمع بين المغرب ولا الشام قال عبد الله بن شقيق حركه في, في الصدرين من ذلك شيء فجئت اطاغرى يطرح فسالته فصدقه او صدق ما قالته له قال حدثنا <تصفيق> ابن ابي عمر ابن ابي عمر محمد بن يحيى قال عددنا وفي عم وابن من هو كان من من الجواح قال عددنا العموان بن حدايا عن عبد البيض الشقيق الغيبين قال قال أجد ابن عباس الصلاة فسكت, الصلاة, فسكت الصلاة فسكت ثم قال الصلاة فسكت ثم قال الصلاة فسكت ثم قال لا أم ذكا أتعلمنا للصلاة يعني سنؤخر المغرب بأن نجمعها مع الأشياء وكنا نجمع بين الصلاةين على عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم باب جوازي من الصلاة عن اليمين والشمال يعني هذا الجهز وذلك الجهز معناه أن هذا الشيء يفعل الله بالإيمان إذا صلى الله قدامه فهو أول شيء سيسلم على يمينه هو شمال طيب هل ينصرف على جهة اليمين أم ينصرف على جهة شمال وهو جالس أو إذا أراد أن يكون بعد أن سلم هذا جالس وذلك جالس بعض الناس يحتم أنه ينصرف على يمينه معنى والصلاة لا بأس بهذا وانجهة أخرى لا بأس قل باب جاواز من الصرافي بن عن يمين عبد المعضاء حدد الأبوة النبي الشيئة اسمه أبوة بن محمد العبسي قال حدد الأبو المعاوية محمد بن خزم الضريب ووقيع من عبد أعمس عن عمارة للأسود عبد الله رجل مسعود أبو عبد الرحيم قال لا يجعلن لا يجعلن أحدكم للشيطان من نفسه جزء كيف أنت رجل تصدق معه بالنفس فبإنما أحكم تتعلق بالأقوال وأحكم تتعلق بالأيئات بالأفعال فكيف تفعل؟ يظل بعض الأئمة أنه لزام علينا أنه تنصرف على يومينه ولا تنصرف على شمال يتحرك من هذا وهذا جائز وذلك جائز نعم حديث أن أصحاب النزيع عليه الصلاة والسلام كانوا يحبون ان يصلوا على النبي على الصلاه والسلام لكي اذا انصرف وتحول يستقبلهم لا يعارض ما نحن فيه قال عن عبد الله بن عبد الله عبد الرحمن ابو الرحمن من هم العابدين اذا مطلبنا حضرات عبد الله رحمه للشيطان ان النفس لا يرى الا ان حقا علي الا يصرف عن يمينه انكما لا يرى الا ان حقا عليه أن لا أَلَّا يَنْصَرِفَ إِلَّا عَنْ يَمِينِهِ أَكْثَرُ مَا رَأَيْتُ الرَّسُولِ اللَّهِ صَلُّهُ وَعَسْلُّهُ وَعَسْلُّهُ يَعْنُصَرِفُهُ عَنْ شِمَالِهِ إذن كومه يظل أن الانصلاف على هو الأحق وغيره وغير, وغير جائز هذا شيء في الشيطان المصريين وجزء نظر يريد أن يبيه عليه الصلاة والسلام أن تجعل أعمال كلها من ولا يكون الشيطان فيها جزء على المصيح قال حدثنا إسعاف بن إبراهيم قال أخبرنا الجريب وعيسى بن يونس قال حاوى حدثناه وعلي بن خشرا قال أخبرنا عيسى جميعا الأعمى شباب نبي مثله قال حدثنا ختاب بن, بن سعيد قال حدثنا أبو عوانه من أبو عوانه؟ الله اكبر الله اكبر عن السيدي الاعظم تقمص ربه الجلاله السيد محمد بن علي ها حاله رحمه الله اتصال السيد وهذا هو السيد الكبير ومن شد الصغير اسمه الحسن مروان مطروح تمام هذا ويعني صدوق سيء الخير والصدوق لا أوهام الكبير صدوق لا أوهام لماذا لقبا بالسدين كان يلازم جلس عند سدة المسجد حجبت المسجد قال سألت أنا كيف يصرف كيف عم الصارف إذا عن يمير أو عن يساء قال فأكفر ما رأيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرق لا تعرف بين حديث أنس وحكايته وحديث ابن مسعود وحكايته لا تعرف كل منهما روى ما رأى ما ولا يفعل هذا ويفعل هذا يجمع بين كمثين لجواز أمريك ولا يتحتم أن اليمين دون الشمال قال قد دادنا ومطرنا بشيئة وزهير النهار قال قد دادنا وقع عن سوفيان من وقع سوفيان؟ سوفيان يعني الزيب على الحفظ الزيب فهمون؟ السوفيان في المنزل ما؟ الزيب؟ الامام الطاهر صلى الله عليه في العراق العراق بالسبب. يعني انت بتحوط حواليه يعني أحسن. يعني بتحوط حواليه هقول الاجابه الاجابه استول كفر اسمه كفر ها واضح طريق الله قال هذا الوكع من سفيان من كفت كذلك عن أنس كان بالمصر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يا مصارف عني يا ميني تتني مكشانا لنفهم دائما دائما دائما أنها للدوام إنما هي الأصل فيها حكاية كأن النبي صلى الله عليه وسلم مجرد حكاية الفعادة. لا ينزل من الدواءة إلا أن يأتي دليل يصرفنا إلى الدينومة والمواضبة وبهذا لا يشكل علينا هذه الأحاديث لا تشكل علينا والدوايات فقوله كان ينصرف عن يبينه لا أنه كان يقع هذا أحيانا ويفعل غيره أحيانا ولا تعارض ضرق, ضرق وكثيرا ما نبع لهذا الإمام النووي رحمه الله تعالى وكذا الإمام السوكاني في الأوطار بارس إحباب يريد الإمام يعني في الصفت أنت يوقع في الصفت أين ستقفت أحسن أماكنك تمام؟ اللي عليه الميلان استمعناه معناه لما يكون في ناس متاخرا هناك ناس قرال امام وفي في الجهة اليسرى قرغ وفي في الجهة اليمنى قرغ وقفت في اليمنى احس بالنسيان على كل ما راح النقاط استمع يا شيخ منير لا اسمح بعد من يتكلم زي وقتك لا نسمح لا نسمح ليله لا نسمح لك انت تتكلم جزاك الله خيرك لا تسمع بس اسمع بس تشوش علينا رجعوا شوية التفكير بعد الصبر اسمعنا قلم بكم الخطور تعالى لك أبي المسيح أبا سدل إن شاء الله إن شاء الله باكم ونسلم هيا نعم أرمش منكم تعليقات زابك الله يرسل ولا تعرض أمين. آمين قال عندنا الوقيع علم عن إيه عن سوفيان سوفيان من أول الثوي أم عبد الله سوفيان بن سعيد بن مسروق الثوي عن السبدي من هو؟ اسماعيل اسماعيل ما هو النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني صرف عن النبيين ما معناه نصرف المقصود فقط من التسليمتين ما هو المقصود؟ باب استحباب النبيين للإمام كم باباً قرأنا الليل؟ الشيخ إبراهيم دانويس؟ لا؟, لا. تقول هذا بابين الباب الاول قلنا شبه الجامع باب جواز الجمع في السفر بعد ما قررنا باب جواز في السفر في يستدبر زي باب جواز الجمع في الحضر من الصلات على يميني ولا الشمال طب الباب الثالث على بيان الإيمان قال وحدثنا أبو قرائب وحدثنا ابن أبي زيدة زكريا ابن أبي زيدة عن مسعر أبو كذاب الهلاب مسعر لكذاب الهلاب عن تامد ابن عن ابن البراء عن البراء قال كنا إلى صليم خلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينيه يقبل علينا بوجه جميل طلب سماك وقل رب اغثاعابك يوم تبعته او تجمعه عيبالك في هذا الدعاء من الجيوش خدام الصراط ومن الافكار التي في دور الصلاة ووقنا ان عذابك لقول كلما صلينا قال رسول الله أحبابنا أن نكون عالمين يقبل علينا وجيه في معنى أن بجي أرسل السلام كان يكون هذا الدواء بعد, بعد التسليم فينا وليس قبل تسليم فينا رب تني عذابك يوم التجمع معين لدي أرسل السلام هو المعصر الذي يغفر ليه ما تقدم الدم هو الله وما نفس عليهم من العذاب انهو في ما وبعد ذلك يعلم هذا ربك بتنيعذابك يوم تبعثوا او في الجماعه عباده ليه ان الانسان, الإنسان لا شك أنه نفسه في حال غفله وسواقه مشك انه تحدث نفسه في يتوسل للجماعه فيقصرو وياك ربنا من الظلم والتفاحم فيظهر هذا الدعاء شيء من النقص وأيضاً شوء على استرحال قدام بعد التسليمتين صح أتقل الله عندي السلام ومينك السلام ومدى الجلال والإكرام إلى غير ذلك من الأذار والأذية التي فيها جبران للنقص الذي ورد عليه من حديث نفسي أو نحويه قالوا حتى نناه أبن قريبين وزوائل النهار ومع ذلك فيها حديثة كثيرة فيها أول شيء إن الله عز وجل يصلي على الأيام من الصفوط حديث في هذا حديث إن الله عز وجل يصلي على الصفوط الأول على الأول الأول ثم الذي يليه ثم الذي يليه وأكذا ففيها في استحباب التقدم في الصفوف استحبابا التقدم الصفوف أحب الصفوف وأفضل صفوف الرجال أولها وأغضى إلى الله آخرها وأحب صفوف النساء آخرها وأغضى إلى الله أولها هذا إلى كلمة إذا كان وراء رجال مباشرة ماكي حاكل يسألنك إيه؟ حاكل لكن لو يجد حاكل ما بقى سألنا المرأة طب فيما يريد حاكل الأصل وإحنا الآخر وصلنا هنا للجال والنساء مأورانا من المشتركين معنا في المزدان المرأة صفها الأول يكون هناك عند الزدار هذا صف الأصل صف الثالث بعض صف الثالث بعض صف الإنسان بالعكس الصف الأول بمال الإيمان والثاني بعد أول والأخير بمالي. فأكلنا وحدثنا أبو طريقنا وزويل ابن حرم فلحدثنا وفيع من محمد صلى بهذا الإثنان ولم يذكر يقبل علينا بوزيبه ولم يذكر إيه يقبل علينا بوزيبه اذا الان وضح لكم باب الان رستم ها؟ طبعا تمام ساعد عليه واحد جميل جميل ثاني بمسح جبيني يعني بابش لا قال ما مترأت الشروع في نبيته بعد شروع المؤذن يعني شروع المؤذن في الإقامة شروع المؤذن إيه؟ في الإقامة أنت الآن نحن بالمثل لك والمؤذن بدأ يقول الله أكبر الله أقول يكن الصلاة ما تبدأش أنت في نافلة إذا أقيمت الصلاة خار صلاة إلا المكتوبة معنى؟ ومع طيب آه. انت الآن بخاطر الصلاة صلاة الأفضل هم المؤذن يتم الصلاة اذا كنت ستتم الصلاة وتسلم منها وتدرك تكبيرة الحرام فأتم الصلاة اذا كنت لا تستطيع إكمال الصلاة قبل تكبرة الحرام فلتخرج من الصلاة فلتخرج من الصلاة ظهرت؟ نكمل السورة الآن إذا أنشأ الصلاة على إقامة المعدل فلا ينسي لإيه؟ في النبي عليه الصلاة إذا وقفت صلاة فلا صلاة إلا المكتوبة إلا إيه؟ عرفنا النقطة النقطة الثانية هو يصول النافلة والإمام المؤذن قام يقيم شرع يقيم الصلاة فنقول له إذا استطعت أن تدين الصلاة وأن تتخاف فيها تتجوز فيها تتجوز فيه معنا وتسلم ادرك تكبيره الايه الاحرام لا لا اذا لم يصغر الوقت ستفوتك تجربه الاحرام فتخرج من الصوم هل يخرج منها تسليمتين او لازم لا يلزم يخرج بتسليم لا يلزم عليه بس تسليم و التي فيها ان رجل هذه كان صلى الله عليه وعلى الله عليه خرج من الصلاه صلاه الرسول ذكر التسليم ونوع شغله الرسول الله عليه وسلم برك برك بركه اللهم صل على الرسول طب ننظر ونكمل شغله قدمهم برك الرسول All huh? right. ساعة عن أبي رايب عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أقلت الصلاة فلا صلاة إلا الأكتوب يعني لا نفذ لا نفذ وحدثني محمد بن حادم وابن باطع قال الشباب قال حدثنا بها مقصد قال حدثني يحيى بن حبيب حالي قال روح محمد فلا حدثنا زكريا وباليسحاط فلا حدثنا عمر بن الديناه وقال سماء بعضاء بن يقول عن أبي وإن الله عن نبي عليه الصلاة والسلام الله وقال إذا وقيمت الصلاة وقال صلاة إلا مذكرونه فلا حدثنا هو عمل بن حدي فلا أخبرنا عبد الرزاق الصلاة فلا أخبرنا زكريا وباليسحاط لهذا بسنادي مثلاه فلا حدثنا الحسنون الثلاثين حسن فإن عليه فلوهن فلحدثنا يا سيد بن قاروح فلأ أخير الحمدان بن زيد عن أيوق عن عمر بن بناء عن أخير من يسار عن أبي رايرة عن النبي عليه الصلاة والسلام ومثل قال حمد ثم لطيت عمرا فحدثني لي وللن يعني فلحدثنا عبد الله وإن الله وإن الله وإن بن سعد الأبي عن, عن حرص النعاصب عن عز بن الله بن مالك بن محينا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرض براجبينكم بصدر فتقيم الصلاة صلى الله الصبحة, الصبحة فكلمه بشيء لا نادر ما نوره فلما انظرنا حقا أن نقوله ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال, قال لي يوشف أن يصلي عبد بن الصبحة أربعة لماذا؟ لأنه و يصلي ال 12 ص 5 ركعتين صلاه راتبه ال ال يريد ان يصلي ان يريد ان يصلي لا مانع الفجر بعد صلاه الفريضه جنس اني يجب عليه الصلاه ايضا ولا هي اقرط اقرط فليس على بينه ما فصل هذا هذا التعمل به عبد الله بن مالك بن محينة عن أبينه يعني بخلاف حفص العاصر يقول عبد الله بن مالك بن محينة عن أبيه إنما شوفه حفص العاصر قال عن عبد بن مالك بن محينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرد رضيه ففي فقر بين الإسرائيين وبين رواية حقص بن بارك الله بكم حقص بن عاصم والقعنبي أولئيس بارك الله بكم نقول قال أبوالين قال أبوالين قال عبد الله بن مساء والقعنبي قال أبو الحسين بن موسيقى بن, بن, بن, بن الحجز وقوله عن أبيه هذا من أبيه في خارطة يعني الصابة يا سمي حلفوا قولي حدثنا كتابه من السعيد قال حدثنا أبو عوان الله والله لا مشكور يا اسرار الضروريات نحاصل نعاصم عن عمر البحر قال القيمه صراف الصلاه فرا رسول الله صلى الله عليه وسلم راجع يصلي والمؤذن يقوم يقيم الخطب فقام في صدر الصبح هذا المبارك شيوخه يحمل ان انه يصلي بين النافله الفرض ويحمل ايضا انه صلى بعد إقامة الصلاة أو شرع بالصلاة بعد إقامة قال احتفل على مكرم الجحبات قال احتفل على حمال جعال النساء حاطر واحتفل إحنام الجحب البكراوي من هذه النسبة البكراوي من إذا أعرفتم البكراوي نسبة إلى بكرا رضي الله قال حدثنا عبد الواح يعني ابن زياد قالوا حدثنا من هو؟ عبد الله بن محمد بن عبد الله بن المريض قال حدثنا ابن كلهم عن عاصر قالوا حدثنا نسوالي بن خطر والضب له قال حدثنا بن معاوية بن فزاريب عن عبد الله بن سردس قالا دخل رجل المسجدة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة الغداتي فصلى الله عليه في جاء المسجد لبس من خريضة هي أولى و هي أخرى لماذا تتلبس أنها من نفيرة من خريضة في الفريضة. فجلس وصلى في جانب المسجد ثم دخل على عليه الصلاه والسلام فلما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: "ما هي صلواتك التي اعتدت؟" قال: من بلد الإخارة إلى ناصر يجوز وما الدين الحارة لا بأس بها للحاجة ويتم ولا يقصد لما ارتصر كما قلنا في الدرس إذا طارق عمران المجنة لأنه الصفر طارق عمران المجنة يقول ما وجهه أفضل جمهور العلماء لان تم في الصداع ان لا تطوع الله ليس النجد الصحيح الصوير بانها ليس صداعا كما يتوقع يعيد وقال يقول ليس ما له لما بعد عنوم التوبه والاستغفار والنجم على التكرار والعوده الى كل حديث يستدل به من يستدل على الضباب فيمكن أن يجواربهم عليهم وبالخلال فانترك الصلاة الأسيرة أو نام عنها فهو في حق يفضي أما منطرفها متعبين فالصوت من المبايد لا يرد ألها الذي أساء في صلاة ولم يكن يصلي الصلاة صحيحة ما قرره النبي عليه الصلاة ففضي ما فاته ما وَلَا قَالْ تُعِيدُ مَنْ فَدِكُ إِنَهَا مَرَوْنَ فَقَطْ لِأَعَادَ صَلَاطَ الْوَقْطَ الَّذِي هُوَ فِيهِ أَمَّا مَا قَبْ لَهَا فَلَنْ يَعْمُونَ الْنَوِيَ عَلَى الْسَيْسَ بِإِذْنَ اللَّهِ إِذْ وَاحِدَ لِلْرُوسِ لِهَا قَدَلْ بِسَى اللَّهِ صَبَاحًا في التفسير الذي هو في تأويل التنزيل في مزج التوحيد كما هو إن شاء الله صورة الفاتحة ويليه إن شاء الله تفسير صورة الظخرة ومن بعد دور إن شاء الله دروسنا في مزجد الصحابة كالمعباد في السبر والاستلام والتوحيد الإمام بن مزين والصحيح الإمام بن وفتح المغير للإمام السحاوي وما إفراء هذا يحدثه بإنجرس ويوم الجمعة إن شاء الله صلاة في مسجد الصحابة في نائم الأطفال كالمؤتد وعصره في مسجد القرصة إن شاء الله مع موطأ مالك ورياد صلى الله عليه يوم الجمعة بين مغرب العشاء درسنا في روابك متنزل كما المؤتد وستكون إن شاء الله جروس أخرى يوم السبب إن شاء الله بعد المغرب في مسجد الصحابة في كتاب الجوال الصوره مثل الشهر صغير يقول يقول بعد من صلاه الظهر والستر في مسجد القصار وجاور راع الله شاء الله في كتاب سلم الوصول الى علم الاصول ومعلوم ان هذا الكتاب للشيخ الحكمي فشرع الكتاب المعروف معارف الحضور طلبك يوم تولهر كذلك في مسجد الصحابة بعد المدرق مع كتاب العقيدة الصحابينية وشرحها ابن أبي العيس الحنفي فإلى ذلك الحين أستجعكم الله الذي لا دا تضيع دائع صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد لزيكم الله خير الله